لَا في إِلَّا بعيد وما أرسلنا من رسول إلا سِنَةٌ قومه ليبين لهم فيضل الله فِي يشاء ويهدي من يشاء إِلَّا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 ياكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصب على ما أذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 إيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُن نالكم تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أُكُلَهَا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقُنَّهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِنْ مِنْ قَبْلَ أَيِّ يَأْتِي يَوْمَ الْلاَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا وأنزل من السماء ما أنفأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داء وسخر لكم الليل والنهار